هذا الفصل أو هذا الكتاب اسمه كتاب السبق والرمي كثير من أهل العلم ذكروا أن هذا الكتاب مما سبق الإمام الشافعي إلى وضعه ليس معناه ما تكلم فيه أحد قبله من أهل العلم إنما الإمام الشافعي أدخله جعله بابا أو كتابا مستقلا في كتبه أفرده وهذا الكتاب يتعلق بالمسابقة أو المناضلة المناضلة يعني بالسهام لينظر من هو أمهر من الذي إصابته أكثر والفائز في المسابقة الذي يأتي أولاً في المسابقة أو في المناضلة يأخذ مالا خصص لذلك فليس كلامنا في هذا الكتاب على مجرد أن يتسابق سنان على فرسيهما أو ثلاثة أو عشرة ولا كلامنا لمجرد أن يتبارى اثنان أو خمسة أو عشرة بالرمي باستهام فينظر من الذي يصيب أكثر من غيره إنما كلامنا عن فعل ذلك بمقابل شيء يأخذه الذي يأتي أولا وهذان الأمران مأمور بهما للرجال فيثاب من يفعلهما إن فعلهما بنية حسنة وقد قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة النبي عليه الصلاة والسلام فاستوى القوة بالرمي. ومن تعلم الرماية كره له تركها كراهة شديدة فإن قصد بتعلمها شيئا محرما كان عليه الإثم كالكبر مثلا أو لقطع الطريق على الناس كما كانوا يفعلون في الماضي فتصح المسابقة بعوض أو بغيره على الخيل والإبل والبغال والحمير والفيلة فقط لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره لا سبق إلا في خف أو حافظ، فلا تجوز على الكلاب ونحو ذلك وتجوز المناضلة يعني المغالبة على رمي السهام سواء كانت عربية أم عجمية وتصح على المزاريق المزاريق الرماح الصغيرة وعلى الرماح وعلى رمي الأحجار بالمقلاع وكذا باليد والرمي بالمنجنيق وكل ما شابه ذلك وشروطها عديدة الأول أن تكون المسافة معروفة ومنها المحلل الذي يأتي شرحه ومنها أن يكون ما يجري عليه العقد عدة للقتال مثلا لا يصح مثل هذا على السباحة ولا يصح مثلا على صراع شخصين ومنها تعيين الفرسين لأن الغرض معرفة سيرهما ويكفي وصفهما في الذمة ومنها أن يمكن أن ي يأ... سبق كل من الفرسين للآخر ومن الشروط أن يكون الحصانان الفرسان مركوبين يعني لا يصح أن يرسل كل منهما فرسه وحده لأن الفرس لا يقصد غاية ومنها أن يكون الفرسان بحيث يقطعان المسافة قادران على قطع المسافة من غير أن يصيب يصيبه من قطاع وتعب ومنها تعيين الراكبين ومنها العلم بالمال المشروط يعني لمن يأتي أولا جنسا وقدرا وصفة فلا يصح العقد على مال ولا يصح العقد على شيء لا يعد مالا ككلب مثلا ومن الشروط اجتناب شرط يفسد العقد مثال ذلك أن يقول له إن سبقتني فلك هذا الدينار على أن تطعمه لأصحابك بشرط أن تصرفه على أصحابك هذا يفسد العقد وهذا العقد عقد المسابقة عقد لازم مثل الإجابة يعني من التزم دفع العوض لازمه خلاص فإذا صفة المسابقة لا بد أن تكون معلومة وكذلك صفة المناضلة بالاستهام لا بد أن تكون معلومة يشترط لها زيادة على ما سبق بيانه بيان من منهما يبدأ بالرمي حتى لا يشتبه المصيب بالمخطئ ويشترط بيان قدر الغرض الغرض يعني ما يرمى إليه باستهام سواء كان من خشب أو جلد أو غير ذلك فيبين طوله وعرضه والسمك وارتفاعه من الأرض هذا إن ذكر ولم يكن هناك عف غالب فإن كان عف غالب وأطلق حمل عليه ولا يشترط بيان القوس والسهم لأن العمدة على الرام ويسنوا بيان صفة الإصابة التي يريدانها فإن لم يعينا إن أطلقا كفى في ذلك مجرد الإصابة ويخرج العوض أحد المتسابقين يخرج هذا العوض الذي يريد أن يدفعه فيجعله مع واحد فإذا سبق استوده وإن سبق أخذه السابق فإن أخرجاه معا لم يجوز في هذه الحال إلا أن يدخل ثالثا معهما يسمى محللا لأن هذا الثالث هو الذي يخرج المسابقة عن صورة القمار المحرمة هذا إذا كانت دبته كفأا لدبتيهما في هذه الحال إذا سبق المحلل هذا الثالث إذا سبق المتسابقين أخذ العوض أخذ ما أخرجاه بغض النظر يعني إن جاء بعده معا أم مرتبين فإن سبقاه وجاء معا هو لا يدفع لهما شيئا لا يغرم لهما شيئا ولا شيئ ما على الآخر فإن جاء المحلل مع واحد منهما معا وتأخر الثان إذا وصل المحل مع أحده ما ألا مع وتأخ الساليس هذا الذي وصل مع المحل الأوللا يأخذوا مالهله له مالهله لنفسه لأنه لم يسبق أحد ومال المتأخف للمحل وال معه لأنهما سب جائج مع بعض ان جاء أحد ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول ولو تسابق جمع ثلاثة فأكثر وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح ويجوز شرط العوض من غير المتسابقين كأن يفعل ذلك الإمام مثلا الخليفة وقد يقول إنسان أجنبي ليس خليفةا الذي يأتي أولا أنا أعطيه كذا من مالي أيضا يصح وهذا الأمم نفسه ينطبق على المناضلة بالاستهام ومثال المناضلة بالاستهام أن يقول أحدهما نمي كذا عشرين أو ثلاثين فإن أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا مثلا يقول إن إن أصبتها إن أصبت منها كذا فلك علي كذا وإن أصبت إن أصبتها أنا فلا شيء لأحدنا على صاحبه ويندب أن يكون عند الغرض شو يعني الغرض؟ ما يرمى إليه يندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابة أو خطأ ولا يمدحان من أصاب في أثناء ذلك ولا يذمان من أخطأ لأن هذا يخل بالنشاط ولا يسمح لأحدهما بأن يؤذي الآخر بالتبع تبجح والفخر عليه ولكل منهما حث الفرس في استباق بالصوت أو بتحريك اللجام ولا يجلب عليه بالصياح ليزيد من عدوه